فعلمناه لا اله الا الله فعلمناه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَأَنَ عَلِمَ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, آمنوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ لو ફેઝાઝીલ સોરા ફઝીલ સોરા તુક વી રફી હલ اراى ايتى الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشيه عليهم من الموت ينظرون اليك نظر المغشيه عليهم من الموت ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولا لهم فأولا لهم طاعة وقول معروف طاعة وقول معروف فإذا عزم المرء فَلو صَدَقَ اللهَ فَلَوْ صَدَقَ اللهَ فَلَوْ صَدَقَ اللهَ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ فَلَوْ صَدَقَ اللهَ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ فَهَلعَسَيْتُمُ انْ تَلْوِتُمُ فَهَلعَسَيْتُمُ انْ تَلْوِتُمُ انْتَ وَلَّيْتُمُ ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله صمهم واعمى ابصارهم فاصمهم واعمى ابصارهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون واعمى واعمى فلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب نقفالها ام على قلوب نقفالها ان الذين يرتدون على ادبارهم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ امل لهم واملا لهم ذلك بانهم ذلك بانهم احسنتوا يلا الان كل واحد منا يقرا جمله الجمله من بدايه الايه الى ص علامه الوقف ص يلا احمد ابدا 1 2 3 فعلم نهو لا اله ها الا الله نظار المغشي عليه من الموت نظار المغشي المغ غيل حرف الغيل نظار المغشي نظار المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وخول معروف فإذا عز ما لمروا فلو صدقوا الله لا كان خيرا لهم فهل عسيتم فهل عسيتم إن تولتم أن تسيدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمم وأمم أبصارهم أبصارهم وأعمى أبصارهم وأعمى أبصارهم أفلا. أفلا يتدبرون يتدا يتدبرون يتدبرون القران لا امعلى قلوب ربنها للذين ان الذين ان الذين ردوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى انهم يلا مع بعض نقرا قلنا محمد 1 2 3 فعلمناه لا اله الا إله الله واستغفرت ذنبيك يا رب المؤمنين والمؤمنات والغا هو يلغوتقلبكم وما مثواكم ويقول الذين <تصفيق> أو لنزلَت سورة فائدة أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذي في قلوب ينظرون إليك نظار المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزى ما لمر فلو صادق الله خيرا لهم فالعسيتم إنت وليتم أن تفسدوا في الارض يقطعون ارحامكم اولئك الذين كذبوا بنا فاصمموا واعموا ابصرهم افلا يتدبرون القران ام اعلاء قالوا بنقفالها انلا ده نرتد على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم واملا لهم ذلك بانهم